انا حبيتك احساس وكل ما خلص من قلبي تالي احمد السقا بس الزنب اكيد نجزنبك اصل العيب على قلبي الفاني منى زكي اللي بيغرق هوا من نظرة ولا بيطول ولا يقعد ساكت حب من طرف تالت روجينا مجدي كامل حب من طرف تالت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 مانا بطل العالم في الريشة ومرشح لبطولة مصر مع ذلك برجع وأقولك في جمالك أنا عيني ما شافت أنا حبيتك إحساس وكل ما خلاص من قلبيك آليك كلمات أحمد شوقي محرم موسيقى دكتور جبالي المخرج المنفذ شيرين إبراهيم تأليف وتمثيل محمود البزاوي إخراج حسين إبراهيم من طرف تالي انت هنا لسه في البيت بتعمل ايه؟ زي ما انت شايف بشوف شغلي شغلي ايه اللي بتشوفه حضرتك؟ بسألي نفسك لا انا بسألك تجاوبني. افهم بتزعق لي ليه؟ لك زي ما انا عاوزة انت شغال عندي يا ابني <تصفيق> اديك قلتيها بعضمة لسانك شغال عندك تقدر تقولي ايه طبيعة شغلي عند حضرتك؟ بقولك ايه؟ انا مش هفتح حوارات مع بعض دلوقتي يعني, يعني انا خلاص استغنيت عن خدمات حضرتك لا لا لا ما صاحش لسه ليكي في زمتي عشرين يوم وانا مستغني بقشيش يا سيد من اهم الاشياء اللي اتعلنتها من ممارستي الرياضة وتحديدا رياضة كرة الريشة الصبر الهدوء والالتزام مع الخصم وانا دلوقتي بعتبر نفسي ملتزم بماتش بيني وبينك وانسحاب من الماتش يعتبر المتش بكره الهزيمه موت مع انها بتطربني طول عمري لكن دي الفرصه الوحيده اللي ممكن احس فيها بجد انت بالضرر رغاي انا عارف اني رغاي ولا اقبل الهزيمه ها بقول لك ايه مش على حسابي انا لا على حسابك وعلى حساب اللي يتشددلك لك وانا ما عنديش استعداد انهزن تاني يا بابا بلا بابا بلا ماما بلا عمتك بلا خالتك يا بابا <تصفيق> بنتك دي لو ما بطلتش سلطها العالي مش هيحصل لها كويس يعني عاوزني عامل لها ايه تكلميها بهدوء تفاهميها ان دلعها دا ذات قوي عن حده تكلميها بجد مش تشجعيها على جنانها اكتر شكلك مبسوط قوي بالبهدلة اللي بيبهدلة للبنت بصراحة ايوه علشان تتربى انا بنتي نهمة ربية احسن تربية <تصفيق> طبعا متدلعة بذمتك جربتي مره تمشي على رجليكي في الشارع ما يلزمنيش طبعا ما يلزمكيش جربتي مره تحاولي تزقي الشمس من فوق راسك وهي ناحه فيها وليه اعمل كده طبعا وليه تعملي كده جربتي مره تتفرجي على بتاع كباب وتتمني دخانه وانت بتموتي من الجوع اه بقولك ايه ايه تفضلي قولي امشي من وشي دلوقتي مش ماشي انت واضح عليك انك الجنين في عقلك ومش عارف انت بتكلم مين بالظبط هكون بكلم مين يعني السفيره عزيزه بنت زي اي بنت بس للاسف مدلعة، غير مسؤولة، لا، مهملة، ايه مشكلة، مغرورة، أقول لك على حاجة، سيبك من رأي فيكي، ها، روح أسأله بوك يا لك رأي فيكي، ده أنا بقولها بعلو حسي، بنتك مجنونة، وعشان ربنا بيحبني، بعد لها بتعرش لها. <تصفيق> بتتحكي على ايه؟ على بتاع الريشة اللي انت طالع به السامة روح شو بنتك عملت فيه ايه؟ أوه. أوه. فيه ايه؟ خبطتني في دماغي بالخلاط يا سامة بيه؟ على الحق منين الخلاط؟ جبت من الخلاط؟ انت بتفكر في الخلاط مش دي المشكلة؟ على أمه لإيه المشكلة؟ المشكلة دماغي المشكلة دماغي اللي مفتوحة قدامك نصين وبتشلم في دم <تصفيق> انتي ايه اللي عملتيه في الودة؟ لو تقول تقتله هقتله ياه yeah, للدرجة دي اتخنقت منه يا ماما مش انتي اللي جايبه وحتى لو انا اللي جبته ده بيتصرف معي ماما على الاساس جوزي. مش خطيبي زي ما اتفقنا طب وانتي بتعملي ايه دلوقتي؟ هلبس وامش من هنا خالص رايحة فين؟ في الستين دهية مش طيق اشوفه قدامي يا ماما طب استني نتطمن على جرح ده بينزف جامد. واللي زي ده عنده دم اصلا اه يا استاذ اسامه يا اسامه بيه يا خوف ويا خفرع يا ملك السياحه انت هتفضل رايح جاي قدامي كده ما تشوف لي حل في الدم اللي بيشلب من وشي ده اعمل ايه يعني شوف ليش بن هتعمل ايه بالبن هشربه عادي يعني حاج جسمي الجرح عشان الكتم والدم يسقط بالبن يا متخلف الجرح ده لازم يتطهر اعمل اللي بقولك عليه يا عمي اسامه ابوس ايدك وبسرعه ولا انتوا ما عندكمش رحمه ولو ما فيش بن انا اقدر لك حاجة تانية هاتلي نسكافيه هاتلي نسكافيه يا بقول لحضرتك بشرب في دم هاتلي بن جورنال احطه على الجرح يكتم الدم شويه اي حاجه ابوس ايدك خد اتفضل اه ايه ده؟ ايه؟ مش دول عم حمد وسناء؟ مين حمد وسناء؟ حلص عمي. الله. راح فين حسن؟ راح إشربوا. إشربوا. يا حسن؟ راح لست؟ طب والبن؟ اشربه، اشربه. انت هتقول لي يا حسن عن نوره؟ عيب يا ابني، يا حسن، يا حسن. حب من طرف ثالث. <متصفيق> الو، أيوة يا بابا. انت فين دلوقتي يا نوره؟ في العربيه. ورايحه فين؟ النادي. طب خلي بالك من نفسك. ايه يا بابا في ايه؟ الوقت حسن راح الاسم يبلغ عنك يا لور ابن اللذينة مبروك الله يبارك فيك يا باش مبروك على ايه اكتشفنا ان صحيفة سوابقكم بيضة واحنا لينا صحيفة سوابق اصلا لا لا انا اقصد انكم عندكوش سوابق قبل كده اه وحكاية الشنطة والفلوس اكتشفنا عدة ملابسات عرفنا من خلالها انكم اندفع بيكم في القضية دي وانتو بحسن نية كنتوا بتتصرفها هو كده بالزبط يا باش يعني احنا دلوق ممكن نمشي؟ طبعاً طب سلاموا عليكم استنى بس يا عم حامد خير يا ابني الشنطة بتاعتكم مش بتاعتنا مش بتاعتنا وبعدين انت ليه عاوز تبلينا بالبلوة دي؟ ما تخافش يا عم حامد افتح بس الشنطة افتح افتح انا هفتح انا يا ابا يا مصدي تاني ايه يا سلامة في ايه؟ الفلوس يا ابا ملهم زي ما هي تاني لا الفرق الوحيد ان الفلوس دي بحق وحقيقي مش مزورها مزورة ولا فلوس بحق وحقيقية هنعمل بها ايه؟ اتفضلوا بس وانا هقولكو وحفهمكو على كل حاجة هاي عامرة هاي انا اتأخرت كده ليه؟ ده انا مكونش هيجي يا بي ليه يا بيبي ايه اللي حصل؟ استنى بس يا عامرة انا مش قادرة تلمع لنافسي طب فاهميني؟ انا اللي جبته لنافسي يبقى مفيش غير الواد بتاع الريشه ده ده انا كنت هقتله ابن اللذينه ده طب وليه ما عملتش كده انا بتكلم جد دلوقت ايه اللي حصل ضربته بالخلط على دماغه بالخلط؟ وايه اللي حصل راح يبلغ البوليس تخيل بلاغ حضرتك ايه خلاط قصدي ما بلاغ امال جاي ليه اه شكلك بالبطحة اللي في راسك دي جاي تسلم نفسك ها اعترف بسرعة قول اعترف اعترف ايه بس يا باشا بقول لسعادتك خلاص باللي انت جاي تعترف بيه تعترف لان الاعتراف ممكن يخفف عنك مشاكل كتيره جدا مش لو في مشاكل اساسا يا باشا امال ايه اللي جابك هنا وعاوز ايه جاي تضيع وقت الحكومة حضرتك يا فندم انا جاي ها اعترف جاي اسال عن عم حامد عم حامد الترابيشي وبنته سناء حامد سناء و... حامد الترابيشي اللي هي بنت عم حامد الترابيشي وتعرفه منين حضرتك المفروض ان سناء حامد الترابيشي خطبتي وعم حامد الترابيشي حماية أبو خطبتي أهلاً أهلاً أهلاً هو أنت حسن بقى ايو يا فندب أنا حسن عناب بطل مصر في كورتر إيش طب بطاقتك يا سي عناب بطاقتي بطاقة آه البطاقة بطاقة ثانية عادة باشا ثانية فين البطاقة؟ فين فين البطاقة باشا؟ انت بتسآني على البطاقة يا سي حاسن انا معرفش يا راحت فين بس والله كانت معايا من شوية اه وتعلقت كده اللي اشتغاله دي يا حبيبي تعملها في السيما او في الاتوبيس انت هنا في اسم شرطة طب سواني طب ثواني سعادتك هروح اجيبها وادي ساعدتك على طول بس اعرف فين عم حامد الترابيشي وسناء حامد الترابيشي انت هتشتغلني يالا ولا ايه مفيش حامد ومفيش سناء طب اروح اجيب لحضرتك البطاقة وارجع طيب لا يا حبيبي انت هتفضل معايا هنا في الحجز لحد ما يبان لك اصحاب يا فندم ما يصحش انزل حجز يا فندم انا واجهه للبلد دي انا حسن عناب بطل مصر في كوره الريشه ايوه جاي أيوة وعندك شيشه ناديه على نار هاديه مع واحد شاي ومع قهوه مانو حاضر جايلك يا عام حاضر اهلا اهلا اهلا اهلا, أهلاً. وانا بقول الدنيا مالها نورت كده ليه عيش يا ابني اعيش واكل قرايش ولو بصيت لي بعين الرضا ورديت عني ربنا يرضى عنك يا ابني هو انت لسه فاكرني معقوله وهو اللي يشوفك ينساكوا برده تعيش يا ابني بقول لك ايه هتشرب ايه يا حاج <تصفيق> انا جعان اجيب لك شويه كشري انما ايه والهانم حتشرب ولا حتضرب كوشل ماليش نفس ليه بس يا سماء ده احنا بقالنا كم يوم محطناش حاجة بطننا خلاص لي حاجة ساقعه وعندك احزن شوية عناب لأحسن ناس انت سمعت وقال ايه يا با؟ قال ايه؟ ده قال عناب اكيد عارف حسن فين يا با. ومين اللي قال كادع جماية انهم خارجوا؟ الوضح هموس معلمي صبي القهوة هو اللي شافهم وخدم عليهم كمان وكلمني ساعتها وقال لي اصحابك شرفو قلت اجي اقولك لك القهوه تشكر اخويا وحمص يعرف منين انهم لهم اصحابك ما هو شافهم معايا قبل كده ويا معلم على القهوه طب والشنطه بيقول انه شافها معاهم وكانوا عافقين فيها وكانها حته منهم انا هتجنن سلامتك بالجنان يا معلمي طب البوليس قبض عليهم في وسابهم فين ده غير الشنطه بقى يا معلم اسكت انت خالص الشنطة دي ممكن تطلع كمين طعم ومعلقينه قدامنا واول ما نجري عليه ناشبك ولا نفكش يلا خلاص هقبل وهحبك حبي يفوت ولا حد يموت بكر دا انا لابا لقتها جول روح مركب وشتور ولا من الاول خدت جد وانتي بتضحكي قوي على قلبي كنت عليك انا نازل ضحك علشان بدخل واسكن قلبك